ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسالعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى, حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطنعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِتَوْمِنُ وَتَتَّقُو فَلَكُمُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسِدُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبئاء بغير حق ونقول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 حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 la فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ am ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَضُوهُ لِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِسَمَاءِ يَجْتَرُونَ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ليم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 بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر نغوتا بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا في سَبِيلِ وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 وإن خفتموا ألا تقسقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتموا ألا تأدلوا فواحدة ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانانستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارني يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكثى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه او كثر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 إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إن الذين اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم.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 وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِنْ لم يكن لهن ولد فإذا كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتمو إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخنا وخت فلكل واحد, فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا رُخَالِدٍ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا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 الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين لختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 خير المغضوب عليهم ولا الدالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما وكما وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد